وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم موسى جَهَنَّمَ لُوِ ان اؤلائي متبرم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابيغيكم الهًا وهو فضلكم على العالمين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 وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتمم ميعاد ربه 40 ليله وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أذني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربنا الجبل جعله دكا وقر موسى صاعقا فلما افق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمن